ذو القدافه بقى كفن باشا ما ديش نبرك ما قست له بيعش الله اللهم على محمد آل على, آل على ابراهيم على ابراهيم لله يا أيها النبي اتبع الله ولا تطغي كافرين ومن عبدين إن الله كان علما قديما يا الله النبي يا أيها النبي اتبع الله الله سبحانه وتعالى هو النبي وغيره النبي هو يتبع الله ومحافظ على التقوى ولا يظلمها مستقيم عليها. لكن عيشت منه الأخطاء النبي والفضل الناجم عنهم يتقبل الله كلهم يعني يتقبل صحاب الله لا يعذبوا عباد الله صحابته عذابه عذابه الواحد إذا عصوا الله وبيت عذبوا الله عذابه لم عندهم فيها لا فعل ما أمره صدق ما نعم هذا لا ينتهي عباد الله لا يعذبنا ولا يلحقنا ولا يغضب علينا ولا يصفق علينا سنعمل مع مرضون ونتكلم عنها نعم هذا تجوء مرض إنهم يتكلّم يعني يستند على التجوء وبدوا نباد ليك يعني, يعني الله أشياء الناس الله والله فتوى الكافرين من الله النبي لا يطع الكافرين من يعني لا يميل إلى هواهم يعني هم يقول النبي هسببك إليه لبته للتبعة وسببه إليه هو وابناء جين يعني يعني بإدارة النبي صلى الله عليه وسلم الله لا لا استجيبهم في اي مفروض. كافرين من نفسهم. يعتمد على التقوى. يعتمد على التقوى. ما امرها الله بس يعمله. ما هذا في يعتمد. ولا في يستني على النفس ولا في عنده ولا في ولا في مشروع. ما هم داعين إلى حاجة. كافرين من نفسهم. ان الله كان عليما من الله هو عليم حكيم يعني ما بيأمر إلا بما فيها مطلوب حال النبي ولا كلام، لا بيأمره لا لا لا لا والله ما بيأمر لا إلا على حسب ما تفضيها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا ولا بينها لا لا لا لا لا لا لا يحرم لنا من منافع أهلا ما بينها إلا عن الشر والفساد والذي فيها ضرر علينا ولا بيأمرنا إلا ما فيه منافع علينا لأن إلا بشيء في ولا بيننا إلا على شيء عن شيء علينا كل ما عمن الله كل ما نحن عليه يعني هو اللي يجد مصلح عن ما يقول النبال الحجم أن هناك قساد على صحتنا وعلى حياتنا وعلى معيشتنا كل ما نهانا نحن وما بأمرنا الله بشيء في المنافع لنا ومصالح لنا تعود إلينا لما الله لا ينتفع لا ينتفع بطاعة من أطاعه ولا يرضى بمعصيفنا العصر المصالح الشرائع هي تعود إلينا حاصة الصلاة ما هي الأقهارة هو نظافة ورياضة طحروا على في اليوم خمس مرات. يجي لأنه بيعلق بريدي المخروبات، يعلق بريدي المخروبات، يعلق بريدي المخروبات، بالرأس. في واحد وجهه وغسل يديه وغسل فرجه ثلاث خمس مرات. يعني إذا مش مخروبات، دفع ضرر عن الناس. وحركات الصلاة هي الفقري وسوى يتعطش يترى. وصار حمل. مع ما كسب الرضوان الله مجهد ثوابه سعي في الدنيا وآخره ونزلها مبنى يعني أنا والله هذا اللي نقدر تكون في الدنيا والدنيا فترات يعني أمور مماثلة هذا اللي استحسنه أنا القدي لا يده يديش شاب وجاره فليت عم أشني أما الله القدي واشيل فليت وفي هذا الفساد فساد ينبغي ان يكون هناك فساد ينبغي ان يكون فساد ينبغي ان في هناك فساد ينبغي ان يكون هناك فساد ينبغي الله كان هناك فساد ينبغي ان يكون هناك فساد ينبغي ان يكون هناك فساد ينبغي ان يكون هناك لا ينبغي ان لا هناك فساد يكون ما فساد الله هناك فساد يكون هناك فساد الله هناك بل يكون هناك فساد و تتلعناeries حاصلهم يراتهم إن الله كان بناً تعمرون خطيرًا يعني انفذ ما, أمر ما أمره الله بهذه الأوامل من, من الأفضل ليكرهم و أم Kümmm إن الله كان بناك يعملون خطيرة بجاجيهم كان كل واحد بجاجيها على عمله من هداً من الله به من من عنه من عصى عصى الله أولا بأعمال عباده خبير بسيط بأي جالده كل واحد بجلده تبي إذا كنت أقول لي في وش فيه جلس به وش عالده بعده وبنيته رسالة حفظ من دونه بأعمال با عباده خبير الله عالم بأعمال عباده الخبير بها بأي جالده كل واحد على عمه الله أولا باطل بيش جلده هو مكشوف وتوكل على الله الله نبي إنه توكل على الواحد. الله فدوات عتاتهم والمنافقين ويعصيهم ويطيع الله ويتفكر الله يعني لقنا لجل... الله يدفع عنها ضرر كافيين والمنافقين لأنهم كانوا يتأمروا على النبي ويحاولون هنشت أمره ويحاولون هيقتلوه ويحاولون هينبطلوه دعوته فالله حق... أعطيه الله ولا أعطيه المهم ولو قبضوا عليه ولو كادوا كالماكاب ولو حاولوا إنزل مكروهته وبدعوته معتقد على الله والله لا الشيء ولا وخلاف الله وكيل يعني نعمل نصير نفكر على الله كفى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 وما جعل أبناؤهم ابناءكم ذلك من قولهم بأفواههم والله يقول الحق هذا السبيل هذا مشكل يعني كان كان يظهر يقول إن إن رأيت إنهم في الأمة على امه هم ما يسابر جيه أم وجيه الزوجة جيه حرام وحلال يعني أنت يعني مع واحد قلبين في ج جوفه واحد هم ما ما زوجه ولا أم وما جعل أبناؤهم أبناءهم كان كان مشهدين ليتبنوا ليش الله واحد ما ابنه ما عبد اشتراه وجاء عتده ورجع يروح على يقول ها إن هذا أبني عرفنيه عرفنيه وأبنيه وبيقولوا فلان فلان ولا بيصوم النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيت. زيت كان مع أبنه سيد زيد زيد بن حارثة اشتراه وعاتده هو أعلم في دراسة النزلة كان زيد بن محمد لما نزل الصورة هذا قال الله بطلوا من هذا العدد زيد بن محمد هو زيد, بن هو زيد بن حازم هو له زيد بن محمد زيد بن حازم زيد بن محمد نسمه هم واحد تلوين في جوفه ما بل أن ما من لا ولا يجيب من لا يا رجالكم قول لكم يعني ما هو صدق ما هو بره زيد بن محمد ولا أن الزوج هذا النائم ضل لكم بأفواهكم ما له حديدة والله لا يقول أحد الله يريد ان ترجعوا الحج، إني زيد بن حارثة لا يقولون زيد بن محمد، وهو يهدي السبيل، هو بي هو السبيل الصح، وارجع ما هي لا يقول واحد أمه، لا يقول يقول الله أدعوهم قال أتقول جد من محمد، يقول جد من وكان في العرب التبني، يتبني، كل ده ده وما هم ابنها المصيب مبلغ يجي يشتراهم على بيته ويرجع يتقهر ويعلم الفناش انها في نادي قومه يقولها احيطك من هذا أبني وخلاص وبدونا في حرب وفي في شرفهم في دنا حتى والله حتى اجلهم يقولوا ابنهم ابنهم خلاص الموضوع على اهل مش يفهم يعني أمها بعد امها وحتى بقى يعني لما نزل البرال وعندن بي حتى الذين من جاء هم أهل زيد زيد بن محمد رجع الله ما بشي ما عبشي كل واحد يدعوه الأب الأب أديه الصديق بن فلان بن فلان بن يا لا يقولون أبناء ابن حبيبي سهلا ما يدعب بالسبب ابن من ابن من رضع انه لا همكان بيرتبع عليها احكام الابوه احكام البنوة ولا يزوج مرته ولا يدعوهم لآبائهم هو عبد السابق عند الله يعني هو حق العدل عند الله فإن لم تعلموا آبائهم إدامة دادين من وشت مبوه فإحوانكم في الدين قولوا يا أخ لا تقولوا يا فلان ابن فلان. قل لا يا ابن أخي قل لا يا أخ. إخوانكم في الدين وموالكم يا مولاي ولا يقول يا مولاي لأن كان, كان بيتسع تبنوا العبيد يشتريهم. يقول يشتريهم يقول يا أبنه حالات يشتريه لا تقول يا أبنه ولا تقول يا أخ ولا يا مولاي أي مولع العبد يعني هم هو مولا إذا عفقه واحد يسبوه مولا يقول مولا <تصفيق> والعبد يقول سيده يا مولاي، والمولا يقول عبده يا مولا وليس عليكم جناعهم فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم قال إذا نشيت وقلتوا يا فلان ابن فلان يقولوا على اللسان زيد بن حالتها كان زيد بن محمد ويقولوا على عرس نتخب إذا جاء الحطاء فسهلا معاليش بقى الله زيد بن محمد وعدنا نزل القرآن منها هم الله إذا واحد يدعاه فالله بأعافي عنه الخطأ وليس عليكم جناع كما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبهم ما تعمد خالف الله ويعصيه بعد ما نهى الله فالله لم أعافي عنه وكان الله غفورا رحيما الله بيغفر الخطأ والمسيان لما هو قال الله النبي أولى بالمؤمين من أنفسهم قالوا النبي يعني هو كان مثل اب ال امته فهو من انفسهم على انهم يطيعه ويصرفهم مش فقط مثل عنده الاب والوالد يعني انه اولى من انفسهم يعني ان اطيع النبي ولا اطيع حتى وفي ما شيء اخر فهو الناس انه يطيعوا لو له... لو له... ما ساعده وازواجه أمهاتهم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات للمؤمنين وهم مثل ابنائه علم ان هو بدهم يحترمهم ولا يجهم يشاجروا فيهم ولا يعني يحترمهم احترام احترمو الأم جودهها النبي وقال الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين لا الابن الابناء يعني كان الأبناء التبني إذا ما تولده ولا إذا ما تولده ورثه وجعلوا وحلا أولى الأرحام هم أولى بعضهم الثاني بمواريس هم ب... يعني ب... بدوا أولى بديه من غيره يتولى أموره يحلثت في أهله يجيله وزمنه وأولى بصلاح عليه وقبره ودفنه أولى من الذي ما هو الشيء ما بلاه. يعني نحب منهم ما هضمنه. الأصحاب بعضهم أولاد بعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. الجديد أولاد جديد من الناس من يقول الناس جمعة. في كتاب الله يعني في حكم الله. جار الله إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا إلا إذا تحسن إلى الله العبد إذا كان تقول من تحسن إليه وتصدق عليه وسائر ولا ما معك ما بينك وبينه أي صلاة أي علاقة بدك تحسن إليه الحسن سهل من الحسن هو بين المؤمنين يرضى إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة ولا شك أن بتقولونهم ها لا بدك بديحني لا ولا يصيح فيه صدّوس معده ما معناه في تمراتك ولا معنا في ولا في ولا بينه وبينه أي علاقة إذا ما بينه وبين شعب المسلمين لا بتحسليه سهلة إلا أن تفعلوا إلى أولئكم معروف، لا بيحكم معروف. خالد بن الوليد في الكتاب النصورة هذا حكم الله في الكتاب باشتطر في القرآن وحكم به. لا يسجد وجه الناس ولا يفعلون حكم الله عنهم. الله يدعى أحذى من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأحذى منهم من هذين قريبًا. أخذ الله المثال على الأنبياء في أن يبلغوا رسالة الله إلى الناس الله مثال من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مرحو إبراهيم ورسا ريسا أخذ من كل نبي أنه العهد من المثال أن هذا يبلغ رسالة الله إلى أمته بلغها أخذ منه المثال قريب على العهد مؤكد ومشدد على تبني رسالة الله ليس الصادقين عن صدقهم وعذبين الكافرين عذاب الاليم ما بيسالهم ليش بسال الصادق بسال الانبياء عم بلغوا رساله يوم القيامه الصادقين عيضا بيعم صدقهم بسالهم يوم القيامه عم بلغوا وما بلغوا ويسالوا كافرين لو قالوا عذب الكافرين عذاب الاليم بسالهم هو كفروا رفضوا من يابلو دعوه بس انبياء صار فاضيين عشان عن, عن, الأنبياء عن كم بلقوا على عن ان رساله تم نبلغ لها وبعد ادعوا له ما يجوش حدا اللي كذبنا والله عذاب يعني يا أيها الذين امنوا اعملوا الطهور ان شرواها عليكم اجتكم فعسى عليهم ليحموا الجنود اللي انتروها وكانوا واحد أحضف أحضف من تعميمين هذا لا ما يعني احادث بهم الجنود يعني ألف حول عشرة آلاف مندي ذهب النبي وأصحابه المدينة وما ضحندقوا على أهل سلمان فارسي يعني حكمه قالي فمن الفرس قال ان الفرس ليش تروح أنا سمع العدو حفروا عندك حفروا عليهم وسد وجند حاصرهم من كل مكان قالوا عشر 10000 جندي قبلهم اشتغلت اصلا النبي اشتغلت الإسلام الاسلام على ما خلوا حدا هيك كتبوها الاساد ووري الله أصل عليهم ريح فأصلنا عليه ريحا وجند لمته على الحق ولا من جند الله الذي حين بجند الله وكان الله بما تعمرون بصيرة كان عالم أعمالهم أذيا شلت شلكت يعني علموا الطب ملّت عيونهم ولا وتملّت الأواني حقتهم أضفاء النيران وشلت الخيام قلعتها و... ولا قبلهم قرار قالوا خلاص لا نبي أحد عزموا يبغو خالي. خايف يعندوا خايفين وجد يوم أطراف الجزيرة العربية كراش وقطحان ومدري من ومدري من يلا الله من فوقكم من فوقها المدينة ومن أسفل منكم جاء تكمعوا جاءوا بالتحالف والقبائي وأهل الشركة معه وقلوا شتى يدوى على وجعلنا الله أنعم عليهم وهزمنا بغير قتال لا بأثيح وصير عليهم مكلاح وجمت لم تواهم رأيك وأدلقتهم ولا أستروا يسدوا حاجة اللي عزموا يشلونهم يقوم ويرتبوا كلانا يرجع بنتها وعندما المسلمين جاءوا من فوقكم ومن أسفل منكم من فوق المدينة هم اسفل جوش من هنا وجوش من هنا وإززاقة الابصار يعني بلع منهم الخوف كل مبلغ من المسلمين وإززاقة الابصار وبلغت القلوب الحناجر يعني قلوبهم من الخوف كيف هي بادر أو من الأخير وعندما أهم روح آلاف أقبلت عليهم وتظنون بالله الضنونة المسلمين بدا خلو مشكوه ويقال فهو سينو عد الله لنا انه باقي وصلنا بدا لاباده وعلينا وضاياته ولي خلاص. قال بدا معهم الضنون لانه بيقام يعدهم ان نصر الله قريب وانه باقي يضخرهم على الناس جمعه وانهم باقي يصفوا الاشرب كله وباقي يهزموا المشركين والاسلام باقي عم القزيرة العرب وباقي يعز مدد الصلاة فارس والروم والحشام والعراق ودخل الدنيا جبنا دخلت مشكلة تظنون بالله أن له ما وصي وما في أحد وشوفون بالله يقولون المسلمين يعني بعض الله هو كلهم ما هو يعني الله هنالك المؤمنون مؤمنين وزلوزيلوز الجارة شديدة يعني مطلع عز كم حس المؤمنين مع النبي هم حاصرين تعالوا بيعدنا ملك كشرا بيصرنا بيتناش واحد مننا راح يعذب هنا ياك لا كل واحد بيعذب المخانه هنالك الفوليه بيقولوا ازولج الجنود اللي جابوا شيء جديد يعني ازولج الهندره موقف ازولج ديك الجنود الجوش دي اقبلت الدراجات هذا يعني الناس تن من الابصر قالوا حسب الناس اي يتركوا اي يقولوا امننا وهم الناس حافظ المحفيذ اليوم يوم الحدث أبتلى الله المؤمنين وبانوا على المصاصابين من المناهدين. بان إيمان الصحيح وذي إيمان محلول. ورجع بعض المناهدين إلى إنهم قالوا قال أذ المنافقون منافقون والذين هم يقولون فيهن مرض. نهى وعد الله ورسوله إلى غروره. سرحه الملك السعى الله ما بلاء خلقه ليس ما بالشيء. تبيو عدن الله ورسوله من لا عدل وعند غرور ما هو عالكاذب. سرحه وباذن ولا فشل. فقال الطائفة منهم من الله جلهم، جلهم قد يدلون على المسلمين، قد يدلون الصحابة، قد يدلون على التابعين. الطائفة منهم يا أهل ذلك لا مقام لكم. فرجعوا قالوا لا ما يعني خلاص ما عنا معهم قرار في البلاد. ما جهتكم في هذه البلاد كل واحد لا يعلم. فرجعوا ورجعوا عن ما جهت ما جهت هذا الجهد إلى بلاده. واش تاادلو منهم النبي بعض الناس بعض المسلمين يقولون ان بالمتنعره وما هي بعوره يريدنا الله فرا قالوا متنعره يعني قالوا باجوا اليهود قالوا يدخلوا يجلبوا هاجوا يجلبوا سناء ويجلبوا اموالنا والمجتمع نروح نحميها متنعره يعني تاع لعبوا مع الحضاره ان اليهود الا اليهود يجاوبوا النبي قالوا هذه او ما من هاين بابا هذا يريدنا الله فرا حنا رهوا العباد بين كل واحد على حقيقته بانوا ذلك عن الإيمان الصحيح. لا هربوا ولا قالوا ما وعد الله ورسوله الله وراء ولا قالوا استأذنوا النبي ولا أحد. بانوا وبانوا ذلك عن إيمانهم الموقر. أنكشفوا أمره. قالوا استأذنوا النبي إنهم يبغون إن بيشن معرضها الخطر ويرحترميه ويروح يحموها. ويشتري الحرب من يريد ان لا ترارا يشتري الحرب عند النبيل فيكون يعني ضد العدو ان الله وهو دخلت عليهم من ابوابها من المسلمين في سنتها لا اكل ولا لا سواء مثل قد الى اشيره الله قال ايمانهم كان ضعيف لو إن, لو ان دخل عليهم الكفار من المدينه لهم لهم على طول لأنه قذاء مريض وجاء عليهم دخل عليهم بلادهم دخل دخل عليهم من أي بطر من أي ناحية من حال المدينة وقالوا لهم الله ارتدوا على الدين هم يرتدوا وقولوا وما فرول ما سلب بهالأشياء قالوا لهم يكفون ولقد كان عهد الله من قبل دولة النافقين يعبدون عهد النبي رضي الله عنه من قبل لا يقلون أتباع يا من عهد منهم لا يحرمون عن النبي ولا يهربون من عدوهم ها النبي ولا هرب وكان عهد الله مسلولا الله فاسألهم عن أحد معلمه هذا الموصوف العهد ما موصوفه كل يوم فعكم الفراغ الله منافقين ذلذ فقوم من عند النبي يوم الخندق وذي يستأنو يتحينو يشتوي يهربون الله كل يوم فعكم الفراغ انفرات من النوم أو الكسل وإذا الله تمتعون إلا قليلا قالوا إذا سلمت لك الساعة من القاسل من أنتم متبتعين في الحياة في الدنيا إلا قليلاً يعتبرونكم كل من الذي يعصيكم من الله إن أراد بكم سواء أو أراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من جول الله ولي ولا نصيراً قلن لهم من هذا الذي يدفع عنكم إذا أراد الله أن ينزل بكم عذابه ولي عقوبته من هذا الذي يدفع عنكم عذاب الله إذا مناكدون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 ولا مع النبي ولا رحم ما بي ما بيحضرون عادك الله ذهب حضور قليل ها اخواننا الاعزاء بيجوا لا في بيت لك اربع الايمان شكرا شكرا عشان عليكم لا ولا هم عليكم يعني يهم حدا عليكم ما يشتري لكم خير والله لا جيلكم نصر ولا جيلكم قديمة ولا جيلكم اكتب جاء فوق اذا حصلت الشده رايتهم ينظرون إليه يجيروا اعينهم كالذي يشعل عليهم من الموت اذا كانوا معودين ولا مناحين اذا حصل الحرب لاحظوا بالشده قال ترى الموت فإذا ذهب الخوف اذا شعر الخوف سلبوكم دي على سمات يعني بيسبوه وبيحكوا اعراضكم قالوا انهم حلال اعوريه بلاغه والبصر وكيد يعني بي عن يحن النبي والمسلمين يستهزئوا بهم حين يروح الخوف ولما كان حصل الخوف قال النبي جوه يقولوا بده الخوف في امس فإذا ذهبوا خوف سلاج، وهم جازلوا في النحدات، أشححهم على غيره، يعني هم قالوا لهم ما ما لا يحبوا الله هذا النبي ولا الصحراء ولا المؤمنين، ما يحبونه لا التصرُب ولا ولا إكلام المؤمنين، قال الله النبي قال لهم ما هم مؤمنين، ولا قد آمنوا بأسناد شر، قد تخالف الإسلام، وقد يقولونهم زميين، ما هم زميين، ولا إكلام المؤمنين فأخذ الله أعمالهم، عن سراب إن الله لا يجازيهم على حسنة، ما هو كانوا قالوا الله يسيرا، بعدهم ويخذينهم في جهنم. يحسبون الأحزاب لا يذهبون، مش يدخل خوف، لا لأن الأحزاب المشرتين حين جئ الله عليهم دياله ضوء راحي هذا لا فلمنا فينا عارف نقدلين الأحزاب محاصيل المدينة مش يدخل خوف، ما يتصدقونهم يطلعون. يحسبون الأحزاب لا يذهبون. وائيه الاحزاب يردوا انهم بعدنا في الاعرب عن الاحزاب رجعوا عاجل ما من على هو العرب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما جاتنا ولا غيرها هروبهم دولا لا أنهم عندها كما يمجاثلون ونحكم إلا بثال قليلاً إن شاء الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيراً إذا أستوى النبي يحاربون ويحضروا المعارف ولا يهربون ويحلوه وحده يجب تجربة فالإيمان في الجهاد هي العمالة الصالحة فأصلاً ليس من جمع. لكن هذا الذي نحن متأثرين إلا ذي الله ويرضي أحد يعني بييرضي سلاب الله ويخاف من يوم يوم الساعة الله كثير يذكر الله في جلده. ولما رأى المؤمنين الأحزاب حرج الله المؤمن إذا هم صادقين الإيمان. ما هم برسخين الأحزاب يوم الحمد لله حصلوا الجيش حصلوا مهدي المدينة. لا لا والله ما له من الاحزاب قال هذا موعد الله ورسوله حسنا لله ورسوله وما زالهم الا ايمانا وتسليما كلمه الامين لا دخلهم الشك ولا البلغه ولا قالوا ها ونعد ونعد رسول الله ان هذا موعد الله ورسوله الله وعدنا لكن بيحصل اشكال مثل يعني تمثيل هذا اللي لا على بصيرة من دينهم ان من مبتلاء وباقي خلق ما مه... ما مه... ما مه... هي مه... مه... نصر الله على الشدة طريقة الشدة كان هذا الشدة على الله ورسوله الشدة والتمس ونحن نجزي الله صبرنا وصدد الله ورسوله إن وعد الله صدق ورسوله صدق بدمشق وما زال لهم إلا إيمانا وتسليما دل... ما زال لهم لا تجمع ولا حجاب وحصر المدينة ما زال لهم إلا إيمان بالله إيمان بالله وتسليم للنبي باستسلامنا لله ينهو من ينهي دعوا معاهد الله عليه في يوم يوم عندك يوم الاحزاب اني خلوا لنا و بان دعوا ايمانهم بان نفاقهم لكن بعض من المؤمنين اللي قال ما صدقوا الله عليه يعني ما زحزحوا من ايمانهم ولا نقضوا عهدهم او خف ولا نازلين من ايمانهم ولا دخلت مشكوك ولا يعني وراهم فمنهم من قوالب فمن من بالامنين منهم من قتل واستشهد لسبيل الله ومنهم من ينتظر ينتظر الشهاده وما بدلوا تبديل يعني ما غيروا ولا غيروا ايمانهم شكرا يرضي الله الصادقين بصدقهم يعني انه هو اختبرهم. لقيتني تكشف أعماله. أعمال الناس. كل واحد بس تكشف إيمانها الأعمال. هل إيمان أنا كشف وانكشف وأنا كشف إيمانهم. دارحنا كشف صدقهم وتباتهم وصخهم بالإيمان. فالله اختبرهم وابتلاهم في يوم الأحزاب. لما بان كل واحد على عمله. فإذا جازهم على أعمالهم الصادقين لا جازهم صدقهم والعذاب منافقين. أوى يا نحدي. ناس فقر قالوا ما الله رسوله لا غرورا وناس عدفهم الناس دين دين إن شاء إذا شاء نعدهم أو عليهم إذا تابوا الذي أصاب على أنفاق بيعدهم إن تابا يقبل الله الناس إن شاء أو يتوب عليهم يعني إذا تابوا إن الله كان غفور رحيما من تاب يقبل الله عليه وكان هم في أول أمر ورد الله الذين كفروا غيرهم لم ينالوا خيرهم يوم الأحزاب رجعوا غيرهم رجعوا ما شفوا غيرهم من النبي يهم يشترون إشفاق غيرهم من النبي ومن الاسلام ومن المسلمين ويشتري تفري الإسلام مستأصله يجمعون ألفين جمع لكن ورد الله رجموا الله خائبين لم ينالوا خيرهم وكف الله المؤمنين الجثام ما أذبح كانوا اذا المؤمنين كف الله عنهم شطر احد وقتالهم وكان الله دولا عزيزا عزيزا وذمبا بقوه فما يعني هذا المسائل يعني بدوننا نروح او روحاني اعلى من اي الذين ظهرهم من اهل الكتاب من يعني كان احزاب ويوم شيء واحاطوا بالمدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه عهود هو اليهود كانوا في المدينة عجل من قبل اليهود نقبل أحد اليهود اليوم قالوا خلاص بدأ نقبل أحد ومع النبي خلاص بالعهد يعني حد يجي على حدي ولا حد يقرب من قبل خلاص هذا اليوم آخر محمد والمؤمنين ما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 صح النبي حاصره يعني حاصر بن يقرأ قبل قبل الليهم قبل اللي كانوا قبل النظير ووووهالفديخ وهاالعوالم يعني هم قبل يعني من عندك يعني مع النبي عطيناههم إن هذا عندك النبي ورجع نزلوا على حكم سعد بن معاذ حاصلهم حاصلهم قال ها نزلنا على حكم سعد بن معاذ يعني حفينا سعد بن عاد لأن حليفهم قال بايحملهم غاي نزلوا على حكمه ووفى المسجد مع حي محابلا النبي حي منهم يوصيها أصاب السهم فرق يوم ال نحن نزلهم المسجد أو النبي هاب الخيمة هو اللي هو يجيبه وقالوا قال ححكم فيهم منها يقتل رجالهم وتسبأ ذراريهم صارقين شاءهم، ويجيهم ستمئة ستمئة تارة، نفتحهم ويجي مع ستمئة. كل يوم واحد. وشلوا وشبعوا لهم أموالهم، وبعضهم يعني جاب يعني طردهم النبي يعني حكموا عليهم إنهم يشيلوا ويحلوا أدواهم. قبل كل حاجة. ما شاء الله الذي شل هالبعيد كل واحد يشل حمل البعيد وهو كتير وأغني. وجعل الله وأنزل الذين ظهروا من من أهل الكتاب نصيأصيهم أنزلهم البيوتهم من من احصلهم. وقد ذهب فيقول الرعب فريقا تبتون وتأسيرون فريقا قال الله المسلمين رجعوا جعلهم قرية من اليهود فريق بيقتلوهم فريق بيأسروهم وأورثكم أربعة جعل أربعة مرتين المسلمين للنبي أصحابه وأورثكم أربعة مديارهم وأموالهم. الله و المسلمين و قناة للمسلمين الله ليهود ديارهم و أموالهم و أهل يعني أهل ثراء اليهود على طول التاريح هم أهل ثراء و أهل غناء و أهل كان هم أهل يبيعون من, ال... من الناس يبيعون و يشترض لهذه المدينة و يدينهم و يقول الله حين قبل العهد في ذلك اليوم أجعل أرضهم المسلمين قليلة أرضهم وديارهم وأموالهم قال الله أرض لم تطعوها قال الله ومعكم أيها المسلمين أرض لم تطعوها ما قد عستوها فيعلل لهم اقتباه لهم قلنا لكن ما بدأ ما هو وقت هذا كن أيها الذي حاصل وعدها أرض لم تطعوها قعدنا الله لا بدي ما يعطيهم لأن الأرض خالصة وكل وكان الله على كل شيء كبيرة كذبنا يا أيها النبي جو. قل لأزواجك ان كنت جنة لذن الحياة الدنيا وزينتها تعالي إن أمرك أنما أسرك أنما صراحا جميلة فأنبشح على زوجات النبي فانبشح على النبي صلى الله عليه وهو يعني وهو عاش على في تبريق ما في الدنيا جميعاً يبغونهم مفاسد أسباب الترف الترفه الله يقول زوجة بدم يحص يعني يجي معهم ويقولهم إن كنتنا تريدنا حياة الدنيا وزينتها إذا تش تشر الدنيا فتعالينا ومرت عقمنا وشفت عقمنا صر عنيدي تعالوا إنك تعقمني أعطيكم متعهم وخلوا خلو طلاقهم ولا استعرضي. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجل عظيما إذا أنت تشتوى تعث الله بعد رسوله وثواب الآخرة فالله أعد للمحسنات من كل أجل عظيما أنت تشتوى الدنيا وتشتعل آخر حيرما النبي يقول كل ما الله ورسوله بغضل الشراء ناجد شعبه فينا فيما يا نساء النبي ميأت منكم بفاحشة مبينة وضعف له العذاب ضعفه وكان ذلك على الله يسير قال نساء النبي قال من تزمن في في غيرهم يعني لا تفضحوا عرض النبي يعني هذا سبرت أحدى نساء النبي يعني في عرض النبي وعرض النبي يعني كبير فلا تفضحوا عرض فاحشة صغيرة ولا. يعني لا تفضحوا منكم أي فاحشة يعني شيء بأن تهدف فتح الأعراض لو كلمة راحة يحول العباد في يدها يعني انها بيلتهم عظم من حذرهم الله أعلم لا من يأتنوا كل نبي في الحشان وإن اتباع فيها جزاء من الله عباد عهد قبل فعهد العباد مطفين وخانتها الله يسيرا رضا الله المصدر عظم النساء لا يجيهم لا يلحق عرض مثل المسؤوليات النساء، عندي مسؤوليات معضية معروض للمسؤوليات النساء. يعني لا يعني لا يحافظوا على الأثر، يحافظوا على سونو عرض النبي، سونو كرامه النبي، سونو ليه الواحد. مستريث إنه فلا تحضروا للذوق. قال لا يربطه في الباب فيه يعني كلام ربط النبي فيها. وقال السفان فيك على الاله والله كلامها رطب غنوا لا يخضع في ابوانا فيض معالجه في قلبه الله وصلنا الى المعروفه لكن قبل من برده واحد من براتهم من بر نزيف وقالنا في بيوت كنا يعني بعدها بيوت صوروا وحفظوا خامس بعدها في بيوتهم ولا تبردنا تبقوا الى الأولى الاولى ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات إنما ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون الله اجراءات أهل ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان ما ينافع الأبّا وما الشرف والفرامة والعزة أمر الله يسأل النبي لا يلحق بيت النبي إلا سمت المرهب شي... عرهب بيح... يلحق أن يضح القبيلة كلها كلها قبيلة يلحق عارها. رؤاتنا الذكاء وش عليهم الذكاء لا معن ما لا, لا معن مع حيث الله ودهاب الله الله يريد أن يضحى النبي يعني واحد بيته لأن العربيه العارب النبي واهل بيته إذا عارم عارم نساء لو جيبوا من ما راح طرح كلهم هو الحين النبي عاد واتفقنا ما يسلاف البيوت يفهم من آيات الله ورهمنه لا أدروا البيوت يفهمونها بيتيه يبدي الح الحكمة حكمة لا يدخل البيت لا الحبيب بال بالجدار يعني على العترة والصيام يعني محافظها عهينة إن الله كان رطيساً خطيراً لأن الله الحمد للأوامل نجد علمها يعني أن هذا مصر حتى تضيكها لأنه يحافظوا على نساء النبي هم يحافظوا على تحارف النبي قالوا إن المسلمين والمسلمات ومؤمنينا والمؤمنات وعبوا الكانسين والكانسات المسلمين والمسلمات يعني المسلمين العديد استخدموا لله وانقادوا والمسلمات عن مقاعدات الله والمؤمنين المؤمنات المصدقين تصدقوا بالنبي وما جاء بهم عند الله والقالتين والقالتات المطيعين لله والمطيعات والصادقين والصادقات في ايمانهم واعمالهم والصابرين الصابرين على طاعه الله واتقاهم عظيمه والخاشعين والخاشعات يعني أنفراب عند الله ومتواضعات ولو المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات صلو شهر رمضان والحافظين خروجهم والحافظات يعني المتعكسين والدافرين الله كثيرا والدافرات اعد الله لهم مأفرة وأعجم عظيمة هذا هذا الصفات أدي بالله جات وعملوا سبتم كل ما جاء بهم النبي أنبي بالله ملأه كثيروك تجهور سنه وباقياء لهم كان أنبي الله وصبروا وخشعوا لله وترضعوا وصددوا وصاموا وحفظوا فروجهم وبيت الله ذكر كثير الله كثير يعني لا يشاء واحد ربي يع يع يعصي ما بيعصي الله بيحيه الناس ربي هذي بق ربي علاجه في قلبه ما بيعصي إذا تتعلم ان تكون لك ان تكون الله ان تكون لك ان تكون لك ان تكون الله ان إذا ذكر الله على قلبه حيث تكون ذكر الله تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان وصلاة لك ان تكون وصلاة ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك في تكون ولا ان تكون لك ان ما بيفعل معصيها لا لا هي ناسية لله الله وده هذا بي... في كل واحد بحيث إنه بيحافظ على الصلاح لا نكره الله في كل ده وإذا معصيه ما بيقع فيها حال... نكر الله في كل ده فين يحافظ من الله هذا نكر الله الله أن الله كل ما هو ها... لو هو... ما هو الله على وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم خيارة من امرهم إذا حكم الله بحكم وحكم بأمر حكم من من من من من يقول من من من من من لا ما بينك من هنا من الله من النبي صلى الله عليه وسلم من من من من بالهذا، دي كانت من زيد بن محمد. ما ما على هذا امتنع، لأن لأن أوج الله يقول زيد إنها إخاء قبل لقها، لأن النبي زبلها. بزبل قال مهلا زيد هذا زبل زوجة ابنه. والله يجي يسأل بنوها هذا بنوته التبلي، ينقيها أساساً بزبل النبي ما رفع لقي الطلع على عاد. معنا هم طبعا عند النبي شبا اكذبني فيريد النبي في زميد كان هم عام زيد الناس بدي يشوف وجوده لا بقول خلاص قطعنا عندنا نحتاج نحج زميد كده شباب ونحن مؤمنون ولا ممن هداه الله ورسوله عندنا. كنت أكون لهما خير من همدين. ومن يعصي الله ورسوله فبضل ضلالا مبينا. يعصي الله ورسوله. ما ما طاع الله ورسوله. قلت ضل ضلال يعني قلت خرج من الطريق. ما عاد في عليه. يقول في غيره ذا. وإنت تقول على محمد. حبيت تقول للذي أنعم الله عليه أنعمت عليه. يعني حبيت زيت من زيد من حادث. زيد حادثة ليش يطلق مرتها؟ والنبي بيقول له. أمسك عليها ان لا تطلقها امر يجب بينهم لكن هناك امر يجب في, في, في نفسها هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك الله يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان زوجها حتى امر الله ان يكون زوجها امر يجب ان يكون هناك امر يجب متحويف لنفسكما اللهم بديه وتخش الناس والله عقب أن تخشى أن الناس بقى يقول الزواج بقى يعني يفتح باب ل لجالس الناس يقول ثندي أن هالزواج بقى بتسبر جليمه هالزواج بيجاية تبنى النبي يعني ده صدقين تخش الناس والله عقب أن تخشى أنا ما بدك أن يدخل في هذا الأمر، لكن أحتاج يعني عزم الله إلّا يحكم عليه. يقولوا لقينا الناس ما نجي، يقولوا قالوا الناس ويش قالوا، يقولوا يكلموا فيها الناس ولا حسبوا لي. تقص الناس فلما قبضيت من هذا قبل ما يا الله منها قبل ما كان لكي يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعي أهم إذا دغوهم من مطارا لقال لأن الناس العادي يتناكدون من هذا المشكلة لأنهم يريدون أن يكون هناك الزوال بيكانها بي مع أدعي مع أبنهم من الكبن وكان الله نفعه. لا ما النبي ما كان على النبي من حرج فرض الله له. ما على من حرج يقولوا الناس كذبا يقولوا فيه ويتكلموا فيه. ما على حرج فيما فرض الله. لا. سنة الله في الذين خلقوا من قبل. ما على حرج في ما أمر الله به الأنبياء وظل النبي. وكان عمر الله قدر لابد ما قدر لا بد ما ينفذه النبي دي. يعني قد حكم نحتهم فريضة مفروضة لا بد أن النبي نهي عليها. يعني مع ما في هاي يعني من الكبار يعني زوج ده حين بخته وواحد ده يبغى الناس واحد بخته. ولا ابنه مشكلة كبيرة تعطيها النبي نكذب الزوجة له ما هي ابنها بلا ما بلا ما بلا الله بيقول النبي رسول الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله مفروض إن النبي رسالة الله ما بيخشون أحد وإنه كان بيخشى ذلك لكن الله حاكم عليه ونفذه لأن ابنه عشط خشيل ولا أخشى أحدا إلا الله وكفاه بالله حساب كفاه بالله محاسب للناس على أعمالهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا مؤمن الناس محمد ما هو أبو زيد بن حارثة زيد زيد زيد بن محمد ولكن رسول الله رسول الله حسن النبي وكان الله بكل شيء عليم يعني كانها عادة يعني راس عند الناس يمنع في أهلها حتى المؤمنين فلان ابن فلان فلان, ابن فلان. يا ايها الذين امن وذكروا الله ذكرا كثيرا لأن الله في قلوبكم يعني لا تنسوا ولا تظلوا عن ذكره في قلوبكم يعني استذكار عظمته وإلهيته وعذابه وعذابه ونعمه وإلهيته الله أنه الرب المعبود وأنك عبد مربوط يعني على عليهم أنه عبد وأن الله إنه واجب عليها دعاء الله لا ينسى وعمل المعاسي وسبحوه بكرة وأصيلة نزه الله يعني يصلي في البكرة والأصيل يصلوا ونزه الله يقولوا الله الأكبر وسبحان الله يعني أصلت فيها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخذيكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين بحيمة فالذي يستحقل أنكم تبكروه وتسبحوه لأنه هو ادي بيصلي عليكم والله بيصلي عليكم يعني يرحمكم ايها المؤمنين يرحمكم الله وملائكته بيصلي يعني من الظلمات الى النور الله يصلي على عباده نجيل نجيل الله على من الظلمات الشرك الى نور الهدا فكان بالمؤمنين رحيمة الله أحب المؤمنين يرحمهم بأضع فضل بإعالته وبتسجيده وبتوفيقه وبآياته وبالقراء وبالعلمين تحية تحية يوم يابونه سلام وعذ لهم أجرا كريما الله أحب بالمؤمنين رحيمة حاجة فيهم يوم يلقونهم يعني في الآخرة سلام بيجايلهم سلام من الله وسلامنا ملاك يكتبهم عليهم ملاك السلم عليهم قال من كل بقى يبدي ميكان يعني وفوق يكتبون أهل الجنة يكتبون المؤمنين وأعد لهم أدرا كلمه في الآخرة أجمعه يا أيها النبي إن أصلنا شاهدا ومشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ورسوله منيرا نصلنا شاهدا ولكن على أمتك ان يكون هناك امر عليهم يوم يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك ولا يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان من هناك امر يمكن ان يكون هناك امر الاصحاب مو كفار فاسدين اني نبي دعنا ان, إن هذا يعذبهم الله جهنم ينذروا ينذروا بدعاء الى الله باذنه وانت تعرف ان ارسل لك شاهدين مبشرين بالدعاء الى الله يعني الى الهدى الى الهدين الهدين الى الله باذنه وسيرا ينير وان الشر ينير بس يعني الطريقه الهدى شنو حتى يبزوحها وبشر المؤمنين. المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً بأن لهم ثواب عظيم ولا تطعي كافرين والمنافقين يعني الله بتعهم في دعوتك استمر في دعوتك ودع أداهم ولا تبالي بأداهم لك الله بيكفيك أداهم وتبكر على وبأك وكفر الله, وكفر الله, وكفر الله. يا ايها الذين امنوا اذا تحكمون مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعدونه فمسكوه ومن اشتهون صراحه جميله والله المؤمن اذا زوجتم المؤمنات العقد العقد خلينا نتابع ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن عدا ما يطلق عليك ولا من لها فلو كان اجامروس سماط مبشي عندها كتبوا له ساعه تمتعوا متاعها متاعها اما مهرها ولا مش مهرها نوصل مهرها من لما مهر في اهم الهدف قسمه شيء اذا ما تحاكمنا مع لا حد معه ما يجي لها على يسمح الزول ال الزواج بمهرب يقدع بها فرعت افترعت ولا نصه الا إذا ما بدي اسمح به فن نصه بيحتاج يده إذا ما اسمحها وإذا ما اتحاقه من مهر فيها بلا متعة والمتاع قال شيء كسره كسرت مثل هذا مثل ثوب وسروال حمار فمستحوهن وستحوهن صلاح جميلة يعني لا تبضغيهم حلهم الزواجين معلقهم دخلها سنقطع ما بينكم بينهم يعني عليها هو وآفن يا أيها النبي إنا أحلى لنا لك أزواجها التي أتيت أجورهن التي أعطيتهم المهور وما ملكت كمينك الإيمة مما أفأ الله عليكم وغنهم وبنات عمك وأحلى الناس بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك هاجروا من المكان للمدينة وامرأة مؤمنة إن وحبت مسحال النبي إن أراد النبي أن يستنقحها خالص من كل من المؤمنين الله وأحلى وأحلى مؤمنة يقول النبي إذا وحبت واحدة النبي الله الله من المؤمنين ما حسنا حلاوه لكن لماذا يوجد هذه لما سوى لها واحد حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا من حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا واحد حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا واشكروا الله عليهم في أذواقهم بإحتالهم هو وإحتالهم في وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله ركول ورحيما أحلى الله بولاً لكي لا يكون عليك حرج وقال ما يكون يعني الله حصهم بجائفة لساء إنها <تصفيق> هناك تسع أني بعد ما أحضرون عليهم؟ ما أحضرون عليهم؟ أحضرون دولة بنات عمهم جاهم اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم منهم ومنهم منهم منهم منهم منهم منهم يعني ما منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم يا محمد من منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم عندها فما لبتعيس من عجل فلا جناه عليه بدك تنزل من شيء يعني عليه ما عليه إنك تبرمثل الناس تعدل بين أزواجك فلا جناه عليه قال شاء الله أنت قد رأى منهم ولا يحزنني والله بما أتيتهم كلهم والله عالم ما في كلبكم وخال الله عليهم الحكمة حين جب مبغضتنه مبغض أخذته مبغض عزته يعني عاجن عاجن حزين عليه لكن بعضنا عن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 خير على أمرها بتجي تقول هذا ما حافظنا على أهلها دوري ما إلا ما ملكت منه إلا إذا جاءنا إنسانه يعني سافرت يا أهلها من سافرت تجها يعني قالوا بصلح الله على أهلهم ما قالوا هم رجاجين إنما ما سلابي أحللها والله إنما سلابي عندي بعد ما يذهب الأهل فخلاص ما حد حزب أحد إذا ريح يمنع ولا أطلع أحد منهم إلا أنا ما نكتمينه كل أسهل إذا جعلش نحر القناعي نتعلم الله على كل شيء قريبا بقى. يا أيها الذين آمنوا لا لا تتحلوا بيوتى النبي إلا أن يؤذن لكم إلا طعام لا لا تتحلوا النبي إلا بعد الأذن إلا طعام إلا إذا ضيفكم النبي فلا تتحلوا إذا علي إذن لهم تتحل إلا يعني إلا تضيفها وليما في قائل النبي لاكن يدخلون. الا يدعوهم يدخلون. إلا أن لا نخون. إذا أحد ينطعم فلا لا أحد بالهات على خبره. لا تدخلوا تنت... لما تريعون في بيت النبي لما لما يدعوهم موجودوا حاضر. ولكن إذا دعيتم فتدخلوا. فإذا طعمتم فانتشروا كما خدّيتم وأكلتم فخرجوا. والعسى أن يجبروا خلفيهم ولا مستأنسين لحديث لا يفعلوا يتجابروا يستأنسوا مع بعضهم الثاني وتبادلوا وت... الحديث والمجابر إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحري منكم ولا يجزعوا لا ضايق على النبي يشتي بعيد مع أهله ويشتي قطعوبه لأنه لا يعني أعماله لا لأنه مرتبة وقت بعده بعاء، وقت يخرج بل بلق الناس القرآن، وقت يلهو كلامه، يعني لا تشل عليه اللي أردت حجه مني. يقول نذلهم ثاني للنبي فاستحيي منكم، والله لا استحي من الحج. حب الله أن كانوا يسبونه. وإذا سألتمه أنما سأل من وراء حجاب ورأي حجاء، قال سألت بهم عزوجات النبي. إذا معكم حاجة من المبلغ لا سيجيبروهم إلا بينكم بينهم حجاء، وراجدر ولا استاره. وال... أطهروا قال لكم أظهروا لقولكم وقولهن، قال أذكر لكم وأظهر، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، دائماً بعدهم إنهم الأزواج يجون يعودوا يس يبيشون ويتجادرون، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبداً، يعني ما بقى لهم من زوجات بعد ما يموت، ما هو مثل غيره، أن أزواجهم ما شافوا المؤمنين يهمون، ما حد زوجات. ما كان رضمن تدرسوا الله علشان تحوّل من بعدها أبدا. إن ذلك كان عند الله عظيم. هذا أمر عظيم عند الله. زوجاتهم اللي بيقولن حرمته مع السابق الحذّى ودم بعد. أنتوا بدو شيء أن تبدو شيئا أو تخفوه. فإن الله كان بكل شيء علیم. بيجازكم على أعمالكم إذا فيقول لكم شيء. معكم من هيات إنكم تزوجوا ولا سببوا الله بيجازكم عليها. تحضروا. تحضروا الله. الله كان بكل شيء علیم. كل أحد صحن يده.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 ولا نسائهن يعني ولا عن نساء المؤمنة سهلا يدخل عليهم على زوجات النبي ولا ما ملكة أيمانهن جامعهم إيمان يدخل عليهم ولم تجاهل عنه سابق واترين الله هذا امر النساء الذين من تقوى الله لا يحاسروا راب الله وإشاداتهم محدودة إن الله كان على كل شيء شهيدا فكان يجاهز كل واحد على عمره مشاهد يعني عالم كل.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 وفاق المؤمنين مع الوجهة النبي وغادي لأنه من صلو عليه وسلم وتسليمه فالنحب وشاتب الناس حتى من الشرف والطهارة إن الذين يؤذون الله ورسوله إذ يؤذون الله ورسوله دعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم المهينة إذ الله ورسوله يعني أذون نبي من آله النبي فكذ آله الله إن في زوجاته ولا في دينه ولا في بلعنه الله في الدنيا والآخرة واعد لهم على بالمهينة يا الله ولذين يقدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اختملوا محتالين واسمه مبينا يا الله حظ المؤمنين والمؤمنات ما هي المهم ما بالأذية النبي أذية المؤمنين والمؤمنات من ألا مؤمن ولا مؤمنه بغير بغير بغير ولما أذهم يعني ما بلاكابا ماذا هذا؟ لا بل اكتص يجب الواحد اعتداء عليهم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتداء عليهم نحن عندما على واحد بدي ما يشتبه بحي ثم تهم عجيمة عند الله عظيمة بدي احتمله واحد ثانا يعني معصي عظيمة وإثم المبينا وإثم حرم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ورساء المؤمنين يدنينا عليهم من جلابي بهنا كان النساء معي في زمان النبي ما كان معي عن مواعظ الدواء في البيوت قبل كان يخرجون كما حدورة بعد المغرب يشيلون في الحلة وبيدي من عند البيوت هذا قدر في شتى الليل رواح هذه يجعوب يوهم النساء كلها ما ما في الدواء وكان على مفعشة قبل تعرضوا للنساء في ذي الرج، وعلي الله نقول النبي يقول أجره هو بناته المؤمنين إنهم يحبونهم على الجلاب اللي هو الحمار يجلسين على ويجحم على صورهم اللي يعرفون الإماء، على يزينه عذبني على عمق الاحماق يعني يبان جيب جيب شوف اقلها كان كانه جوا قلبي يعني بدي بشو بدي لا ما راح اخذها الحرايف فقط يعلموا ممالك اللي عايش حضرته الله يخليك ادله اي الله حرايه زين لكن همداني لما ما حسب و فالنبادية مع المحج يصبر فيها إلى الأمور الله الأفور والضحيم قال الله لا ان من انتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمفجفون في المدينه فنقر يمنح بهم في لا يجعلون نفافها إلا قليلا هذا ثالث من الله هو النافقين كل ذلك في قلوبهم مرض والذين يجبون في المدينة بالأخبار فما دي الناس الله ما و ورفادهم وأذية من والمسلمين بايع غريب النبيهم بايع صلوا النبي عليهم يقتله يقتلهم ثم لا يقابلون نفع إلا بهذا معذب بعد المذنبين قبائل ابن النبي يخوفهم وبايع شبهنا خوف من توقفوا الناس الله في الذين حلوون قبل هذه اللي يدعو ورسله ورسوله يدعو المؤمنين الله بسلط عليهم ويعي ويستعصمهم بالقسم ولم تجدوا من من الله يتبديه عليهم من بيعينهم بيعيستعصم الله في هذاه بالقسم. يسألون الناس عن الساعة بيسأل الناس عن محمد عليه الجيام إننا علمها عند الله علمها عند الله ما أضرع عليها أحد من خلقه لا أفصل أفل أفل أفل أفل محدد وحمدد ما بني الله وحمدد في ذلك وحمدد وما يجزي على الساعة ستفهل قريبة كانوا يوهلوا أكد تكون الساعة قريبة أكد تكون قريبة ولكن لم يحدد ما وحمدد إن الله أرعنا كافر وأعد لهم سعيرا لعنهم أحزاءهم في الدنيا وأبعدهم محمدها وأعد لهم على يهنّ، ولي فيهاهنّ، خالدين فيها أبدًا فيهنم. لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون على عذابهنّ. يوم تبلّب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسول. يتحسر ويتحسر ويتحزن. قال ربنا إن أطعنا إن أطعنا سادتنا وكبارنا فأغلى السبيلة. قالوا أقمنا عشرة منا وأكبرنا.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 ربنا أعطيهم بعثا من العداء والعلم لعنة كبيرة فهذا الأسلع ضرورنا الله من عرض الدراكة في رهن. رهن. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدم موسى فضروا الله مما قال. وكان عند الله يجيها <تضحة> قال الله المسلمين لا يجيهم مثل دراكة آدم موسى يتهمونه يتهم باطره هو بيت منها النبي العليق ولكن هذا هو اشهر لكي يجب ان وما هناك اشهر لكي يجب ان النبي هناك اشهر لكي يجب ان يكون هناك اشهر الناس منه ان يكون هناك اشهر لكي يجب ان يكون هناك اشهر لكي يجب ان يكون هناك اشهر لكي يجب ان يكون هناك هنا الناس قلت بس بروض على النبي وين؟ أيوة متل ما تقول سيدنا محمد عايشة. أكتر وديه مثل وقيلة ما هم فيها صورة يعني صورة النور يعني برع. ما بشيء وجلد النبي حتى وفيها مغلم قالوا أن النبي باجه خانف المغلم باجه سرق والله الشبه قال الله من العزيه أنه عيد تهمه النبي مثل ما قا... مثل الذي لا يعدون نبيهم مثل ما أعذوا ليهود نبيهم فبطعه اللهم ما قاله وكان عند الله وديها موسى يعني ما قال الله منافجي الحبون من إسرائيل هل نوع من النبع جعيه أن ماشي عندك سهلة ما هي يعني قد اراد الله نهبينها وجد ما ما هي عندنا ولا يشغلوا ويتعرضوا الأذى والمتين هؤلاء وراء هذه بعث الناس منها من دينه موسى قال إنهم دخلوا كابنة كهل هارون ومنه زنا ومشتظر لما حك الله ما شتظر ليه موسى يعني حروى يا الله إنه زنا ورواة الرواة إنها لله إنها بكتلة الحارون غبر الله جوار عليهم يا أيها الذين آمنوا استبروا يا تحذر أصحابه غربه وقولوا جو سديدة لا كابرت قولوا جو سديدة يعني وجه صح سدد إلى الحد لا يحبوا قولهم سديدة يصلحون أعمالكم إذا تقيف الله وتحطيش والجار الصح وقصب لا لا كذا قصب الكذب ولا لا مهتم الزور مهتم يسأل عنهم أعمالكم إذا الله وتحطيش والجار السديد وقصب الله بس أعمالكم ولا أثقلهم دون بخمة ومن يطع الله ورسوله فلتفزهم الأضيام يعني الله ان عظم الأماكن عظم السماوات والارض والجبال فأبين أيح منها وأشر منها نعرض الأمانة يعني القيام التقليف بقيام على الإسلام هذا ما هو لا مثال ما عرضها الله على قال يعني التصوير ال ال يعني ال العظمة التكليف على ال ال الأمانة والتكاليف التقليف لا من الصلاة والإيمان بالله ورسوله يعني العمل شرائع على الإسلام هذا عرضها على الجبال ما ما عملتها لا ما تحملها ما ما معها تحمل محمد هذي زارين معها محمد محمد هذي زار محمد هذي لأن أهلنا يحمل ال ال الأمانة كهدش بادر وما قلناه ما معها برة تقيم شرايح على الإسلام نعرضها على الجبال وما أبث أنت حمل الأمانة يعني أنت حمل التخلف تخلف الإسلام وأشرنا منها وأشرقت عن خافد متجاهد الإسلام لأن ما ليها تاج قم عقول ولا أمها قطرة ولا غيرها وحملها الإنسان وحملها لأنها على حملها إنه كان ضلما بها ولا حملها الإنسان داخل إنه عاصب وعادة الإنسان إن إن وجاهل ما هو حد. ما بي ما بي... ما حمل حبي أحد لازم محمدنا حافل جدا ايوه التكاليف هي ما هذا ما بيلان ان الانسان هو حملها الله ما حملها حد حملها اس ما بده اكثر الناس ما بدهم حمل الشرائع فشقوا عصر. تحملها الانسان لجي يعذب الله لجي اي الله لن الله حمل الانسان التكاليف هل حمل نفسه يرتب عليها اي جزاء الجنه والنار من حملها حق حملها أحتاج إنه ومن تمرجو، وعسى الله عز وجل هذا كانوا حملوا إنسان قام إن الله كلة التكاليف الله المنافقين والمنافقات والمشيدين والمشيكات، ويطلب الله على المؤمنين المؤمنات ححملهم لجل هذا الغرض لهذا الغرض، الله ذي الكاذبين والمشيدين دي ما حملوا الله على المؤمنين من أثقال الامانه حمل الله غفور رحيم. منها من اتمرة برجع رجع بيرجع بالله ومن ثابثة بلى على الأمانة الصلاة أمانة والزكاة أمانة والحد أمانة يعني بناديها كلا الله والصدق أمانة تحضره الصدق والإيمان بالله أمانة والأخلاق هي كل شرعة الإسلام هي أمانة هذا هنا. So all so yeah